وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني أي محمد اگر عبدت من بصياره اشتكب كان ام تشو دعش عاش خدي بك خدي بين ازيك دا هدي دعاء بك يودنك خو بلنت ناك ان يديره دا غازيكين اگر فاني قريب مسوجر از ينيزيك خدتعاله تعالى بفاني نا خو وبعلم خو و او بذات يلسر عرشي بس القل هندي هاش ما هيا هل عربكي ام هبي اجيب دعوة الداعي اذا دعان من قول دعايت وان هيا شبال هندي از دعاء دعاكري جاب الدم ووقتي دعاش مذكر بجمع دم ازهو صانما فليستجيبوا لي بلا اوزك جابه من بدن يعني بلا قهداريو من او امرت من بجهبين وليؤمنوا بي وبلا بلا ايمان بيني بلا وان بارد من لا لعلهم يرشدون بل كأو بين سرقه درست